الشقيه لماذا في دروب الضعيفه الشقيه لماذا في دروب الخطيه اتي ما عندك علي تعالي وعودي إلي هيا تعالي وعودي إلي هيا تعالي وعودي إلي فكثيرا ما دعوتك باسمك أنت لي وأنا فكثيرا ما دعوتك باسمك أنت لي وأنا ربك فلماذا عني قسيت قلبك ورحلت عني وصممت أذنك فهيا تعالي وعودي إلي فهيا تعالي وعودي إلي فهيا تعالي وعودي إلي حياتها النفس كفاك شرودا كفاك شرا وجحودا ايتها النفس كفاك شرودا كفاك شرا وجحودا الم ترويكي تلك الدماء الم يكفيك لطمي فكي ولب الندائي فهيك فكك ولب الندائي فهيا كفاك ولب الندائي قد يكون هذا النداء الاخير وتسمعين بعده هيا الرحيل يكون هذا نداء الأخير وتسمعين بعده هيا الرحيل فبماذا تبيب عند الرحيل أمستعدة أنت ليوم الرحيل فهيا الغدي من رقاد. طويل فهيا انهضي من ركوات طويل فهيا انهضي من ركوات طويل هيا تعالي واغتنم الفرصة وعودي إلي بدمعة وفرحة هيا تغالي واغتني من الفرصة وعودي إلي بدمعه وفرحه ستجدني منتظرا هذه العودة بالأحضان منتظرا بشوق ولافا فتالي وارتمي فحضني حدني فإني منتظر فتوب وندمي فإني منتظر فتوب